فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ مَا دلهم عَلَى مَوْتِهِمْ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتٍ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّ لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان على يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمطي وأثلي وشيء من صدر قليل 1. J بما bandyli وهل студien. 2. الكفور وجعلنا se وبين القرى التي باركنا فيها Je ta وقدرنا فيها السين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 حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قل مَن, يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا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 وَمَا aruselná ká illeka, fatellina si besíro, ale kínna, kínna, kínna, kínna, kínna, kínna, kínna, عاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يدي Děkují nad, což Save Freminékem a zatrzymý championskonly vůz pušáního vaře Hražekые karstady ťa Boha, chanting, kterým je tní spýt s s قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنا أحل صددناكم عن الهدا بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين.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 وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأضلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون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 Vakalune, نَحْنُ exorum, ale, ule, deu, ule, deu, ule, deu, رَبِّي deu, ule, deu, ule, deu, ule, deu, ule, وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ نَازِلِ الْفَائِلِ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 أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا, وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا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 قل إنما أعظكم بواحده أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جِم Inhua illa naviru lakum bina jadajrava binshadid Ulmasa altukum in ageriya fahua lakum In ageriya illa lala wahua lakulli shahi in shahid Ul in يا ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٌ وَقَالُوا آمَن